أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى سلام على عباده الذين الصف وصلى الله وسلم وبارك على نبيه المصطفى وآله المستكملين الشرفاء ثم أما بعد فهذا حين الشروع في حديث القلتين وهو ما أخرجه برقم 67 من حديث محمد بن إسحاق بن يسار قال أبو عيسى حدثنا هناد يعني ابن السري قال حدثنا عبده يعني عبد بن عبد الرحيم الضبي قال حدثنا عبدته عن محمد بن إسحاق عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن ابن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يسأل عن الماء يكون في الفلات من الأرض وما ينوبه من السباع والدواب قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث قال عبده كما قلنا وهو عبده ابن عبد الرحيم الضبي قال عبده, عبده اسمه إيه عبده قال عبده قال محمد بن إسحاق القلة هي الجرار والقلة التي يستقى فيها قال أبو عيسى وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق قالوا إذا كان الماء قلتين لم ينجس شيء ما لم يتغير ريحه أو طعمه وقالوا يكون نحو من خمس قرب هكذا اختصر أبو عيسى الترمزي الكلام على هذا الحديث اختصارا وكأنه يذهب إلى صحة الحديث من هذه الطريقة لا أتكلمش كثير الترمزي الترمزي قال فقط, فقط ما معنى القلة عند محمد بن إسحاق ومن أخذ به من العلماء وهو قول أحمد بن الشافعي وأحمد بن إسحاق وذكر تأويلهم لمعنى هذا الخبر وأنه محمول على ما لم يتغير طعمه أو لونه أو ريفه وقدروا القلتين يعني يكون نحو من خمس قرط كما ترى اختصر الترمزي الكلام على هذا الحديث اختصارا شديدا فكأنه كان يذهب إلى صحة الخبر أو الحديث من هذه الطريق طريق محمد بن إسحاق ومحمد بن إسحاق احد رواته هذا الخبر وفيه عن عبيد الله ابن عبد الله ابن عمر يعني في الخبر ده عبيد الله ابن عبد الله ابن عمر وهذه الرواية رواية محمد ابن اسحاق ابن يسار المطلبي كذا اخرجها احمد في المسند الجزء الثاني صفحة 12 و38 و. أبو محمد الداريمي اللي هو عبد الله ابن عبد الرحمن الداريمي السمرقندي ابو محمد الإيه الداريمي. مش ابو سعيد ابو محمد ابو محمد اللي هو عبد الله ابن عبد الرحمن شيخ الإيه الترميز عبد الله ابن عبد الرحمن الداريمي السمرقندي الداريمي رقم سبعمية يعني في السنن واحد داود وقد استوعى بطرق الخبر لكن هذا أحد الطرق عنده محمد بن إسحاق طريق محمد بن إسحاق ومعه الأسانيد التانية برقم 63 وابن ماجا برقم 517 ابن ماجا برقم 517 ابن ما برقم والطحاوي في يعني شرح المعاني الجزء الاول صفحة 15 والبيهقي الجزء الاول 261 والحاكم الجزء الاول 133 والدارقطني قطني الجزء الاول 19 و 20 يعني صفحة 19 و 20 يعني برقم 14 جميعا من طرق عن محمد بن عن محمد بن اسحاق عن محمد بن جعفر يعني محمد بن جعفر بن الزبير عن عبيد الله عبيد الله بن عبد الله ابن عمر يعني هكذا بلفظ يعني سئل عن الماء يكون بارض الفلاه وما ينوبه من السباع والدواب فقال اذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبر هكذا محمد ابن إسحاق ولا يمكن الجزء بصحة الخبر من طريق محمد ابن إسحاق لأنه ليس في طريق من هذه الطرق عن محمد ابن إسحاق مصرحا بالسماع ما فيش في طريق من هذه الطرق مصرح بالايه بالسماع بل كلها عن يعني عنعنه هكذا محمد ابن إسحاق عن محمد بن جعفر ابن الزبير محمد بن جعفر ابن الزبير اللي هو مين محمد بن جعفر بن الزبير مين آه. آه. اه اه اه اه الزبير لا زبير بن العوام اه محمد بن جعفر ابن الزبير بن العوام محمد بن جعفر بن الزبير <تصفيق> هو في اختلاف كده محمد بن جعفر بن الزبير بن العوام لكن الثاني احنا هنتكلم عنه محمد بن عباد بن جعفر ده محمد بن عباد بن جعفر ابن رفاعة بن اميه ده الثاني اللي احنا هنتكلم عليه في رواية الوليد بن كثير لكن محمد بن جعفر هذا غير محمد بن عباد بن جعفر ده محمد بن جعفر بن الزبير بن الايه ابن العوام هكذا كما قلنا محمد بن اسحاق وليس في طريق وليس في طريق من طرقه ذكر التصريح بسماع محمد بن اسحاق وهي الضلة المنشودة الضلة المنشودة تحري سماع مين محمد بن اسحاق لأنه كما علمت وإن كان ثقة وأمير المؤمنين كمان في الحديث لكنه بايه بيدلس فبالتالي لابد أن احنا ايه نتحرى موضع سماع في الخبر وفي رواية أبي داود لم ينجسه شيء يعني إذا كان الماء قلتين لم ينجسه شيء وكما قلنا الخبر بهذا قد يكون الترميزي صحح بقى قد يكون صحح وهو جديد بي بس على تحفظ ليس من هذه الطريق وحدها لماذا لانه لا يجرؤ احد على تصحيح الخبر خبر المدلس حتى يتحرى في موضع الاعتبار يتحرر الخبر في موضع الاعتبار اما تصحيحه مطلقا لا لازم نصححه في موضع اعتبار ما نصححهش مطلق يعني حديث المدلس ومحدش يقول مثلا ان البخاري بيخرج احاديث المدلسين وعن لا ده الاعتبار عند البخاري قايم الاعتبار عند البخاري ايه فلا تصحيح لحديث مدلس حتى يكون ايه الاول نحطه فين نحطه اه لازم ندخله موضع الايه الاعتبار يعني ايه موضع الاعتبار نشوف ان ما صرحش بالسماع هل تبيع مش كده ولا ايه مش ده الاعتبار هل تبيع آه هل آه شاركه احد تهان شاركه احد في شيخه الذي روى عنه تهان ممن هو في مثل طبقته او اعلى منه هل يعني يبقى ده الاعتبار ديلي منسميها لإيه فحديثه ليس بصحيح مطلقا كما قد يتصور هذا من يقرأ البخاري فيرى بعض أحاديث المدلسين معنعنة يقول لي حميد الطويل معنعن وسليمان التيمي معنعن والأعمش معنعن وهشيم معنعن الخبر عند البخاري لا نقول البخاري روى هذه الأحاديث عن هؤلاء المدلسين السقاط على جهة الاعتبار مش على جهة الرواية من غير تفتيش لا ده فتش لازم البخاري يكون ايه ايوه خلي بالكم الحتة دي ها لازم يكون البخاري ايه فتش وتحرق سماع المدلس لانه لا يجوز الاحتجاج بخبر المدلس حتى يتحرق موضع سماعه للخبر او يكون خبره مصححة من جهة بجهة من جهات الايه الاعتبار المعتبر عند الا ام عند الايه عند الآيب فبالتالي مش بيطلق يبقى إذن نبحث عن طرق الخبر الأول بننقل بعض ما ذكراه الحافظ ابن حجر في الكلام على هذا الحديث باعتبار أنه قد وقع الاختلاف الذي قد يظن أنه مؤثر في صحة الخبر وقد ذكره الحافظ ابن حجر في التلخيص فقال قال ابن مندى إسناده على شرط مسلم ومداره على الوليد بن كثير. يبقى كأن ابن مندى بيتكلم عن طريق تالي اللي هو طريق مين الوليد بن كثير. وقبل أن يعني نكمل كلام ابن حجر فهذه الطريق التالي دي الطريقة الثانية للخبر يبقى الطريقة الاولى محمد بن اسحاق يعني محمد بن عن مين عن محمد بن جعفر ابن الزبير عن عبيد الله عن عبيد الله عبيد عبيد الله عبيد المصغر مش عبد الله المكبر لان طبعا عبيد وعبد كلاهما ابناء مين عبد الله بن عمر يعني عبد الله بن عبد الله بن عمر المكبر وعبيد الله بن عبد الله ابن عمر وكلاهما الثقتان محتج بهما في الله وإيه وعبد الله لكن الرواية عند ابن اسحاق من طريق عبيد الله عبيد الله وعند الوليد بن كثير على الوجهين عبيد الله وإيه وعبد الله فاما من رواه أما من رواه عبد الله فاشيع واكثر يعني اللي رواه من طريق الوليد بن كثير الوليد ابن كثير عن محمد ابن جعفر ابن الزبير وغيره عن عبد الله أشيع وأكثر بل تكت تكون هي الرواية يعني عن عبد الله مش عبيد الله عبد الله ها عبد الله مش عبيد الله ها معايا خلي وقف عبد الله هذه رواية الوليد ابنه ابن كثير ويرويها الوليد ابن كثير أيضا واختلف عليه فيه فمر عن محمد بن جعفر ابن الزبير كان حبل رواية ابن يسحق إلا أنه قل إه عبد الله ومر عن محمد بن عباد بن جعفر مما محمد بن عباد بن جعفر هو محمد بن عباد بن جعفر ابن رفاعة إهاء ابن رفاعة بن أمية اللي هو المخزومي اللي هو ابن رفاعة ابن أمية ابن عائز الله ابن الله ابن عمر ابن مخزوم المخزومي ها واما الاول محمد بن جعفر بن الايه ابن الزبير بن العجوام الاسدي ده اسدي وده ايه يعني محمد بن جعفر ابن الزبير اسدي والتاني محمد بن عباد بن جعفر مخزومي ها مخزومي الطريقه الاولى محمد بن جعفر كنحو رواية ابن اسحاق الا انه قال ايه عبد الله إيه؟ عبد الله عن عبد الله ابن عبد الله ابن ابن عمر هكذا رواه احمد معذره الدارمي الدارمي لا الوليد معذره الدارمي يعني عن يحيى بن حسان الشافعي الاول الشافعي الاول قال حدثنا الثقه عن الوليد بن كثير الشافعي حدثنا الثقه عن الوليد بن كثير لكن كل من يروي يروي عن ابي اسامه حماد حماد بن اسامه كان ك كا الداريمي هو الداريمي يحيى بن حسان عن أبي وسامة حمد بنه يبقى الداريمي عن يحيى بن حسان 732 اثنين أبو بكر بن أبي شيبة الجزء الأول 141 يبقى عن مين عن حمد نفسه أبو شيبة أبو بكر بن أبي شيبة حيرو عن مين ها عن مين عن حمد نفسه عن أبي وسامة نفسه ولا ولا وسطه لا هو شيخه حمد بنه يبقى أبو بكر بن أبي شيب، أبو داود، أبو داود، من طريق ثلاثة الحسن بن علي الحلواني ومحمد بن العلاء الهمداني والحسين بن حريس ها والحسين بن ايه ابن حريس الخزاعي ثلاثتهم عن مين بقى عن أبي أسامة ومدار هذا الخبر ايضا على أبي أسامة عن الوليد نحو الحديث الايه السابق اللي هو حديث بئر ايه بئر بضاعة يعني حديث بئر بضاعة الوليد بن كثير ومن طريق الوليد مين حمد. حمد. ابو وسامة حماد ابن وسامة فكذلك اخواني ابو داود برقم 63 وزي ما قلنا ما تستوربش 63 ده فيه ايه جملة اسانيد منها كما قلنا محمد بن اسحاق ومنها الوليد بن كثير فكأن ابو داود ساقل احاديث ايه اه سياقة إيه سياقة واحدة من اغلب طرقه من أغلب إيه؟ من اغلب الطرق فأبو داود برقم 63 وستين الجزء الأول 175 خمسة وسبعين الجزء الأول 14 عشر 15 الجزء الأول والثاني والحديث الأول والثاني من طرق عن أبي اسامه من طرق عن أبي أسامة والبيهقي الجزء الأول 260 والحاكم الجزء الأول 132 جميعا من طرق عن أبي أسامة عن الوليد بن كثير عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عبد الله بن عبد الله بن عمر عن عبد الله, مش عبيد الله بقى يعني فرق بين الوليد وبن النسحق الوليد جعله عن عبد الله المكبر ابن إسحق جعلوا عن مين المصغر عبيد مع أنهم اتفقوا على محمد ابنه محمد ابن جعفر يعني الاثنين اتفقوا على محمد ابن جعفر لكن ابن إسحق قال المصغر والوليد قال الإيه قال المكبر ويبدو نحن حنفتقد إلى كلمة دارقطني في هذا الحديث لأنه أوعب من ذكر طرق هذا الخبر وأشار إلى الاختلاف عليه هو مين أبو الحسن إمام العلل أبو الحسن الدارقود، فقد ذكره هكذا في الجزء الأول، كما قلنا, كما قلنا من طرق عن أبي أسامة قال حدثنا الوليد بن كثير عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عبد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الماء يكون بأرض الفلات وما ينوبه من السباع والدواب فقال إذا كان الماء قلتين لم ينجسه شيء وقال بعضهم لم يحمل الخبث لأن كما قلنا الرواية وسعة عن حماد بن أسامة الرواية وسعة عن حمد شفت الخزاعي والهمداني وها والحلواني ها، حلواني وهمداني وخزاعي وابن أبي السفر يعني رواية وسعة عن مين وأبو بكر ابن أبي ها. يعني رواة واسعة عن من رواة عن أبي جمع يعني يحتاج إلى الجمع هذا الحديث يحتاج إلى معرفة كم واحد رواه عن أبي أسامة أغلب ظني أنه روا جمع لا يقلون عن 30 من السقاط ثلاثين من السقاط عن من عن حمال كلهم يحتاجوا لمين إلى حماد ابن أسامة في روايته هذا الخبر عن الوليد بنه ابن, ابن كسير القرش الوليد بن كسير القرش لذلك بنقوله افتقرنا الى الدارا قطن فمما روا عند الدارا قطني هنذكر بس اسماء اللي رواه عند الدارا قطني محمد بن عبادة بدأ بمحمد بن عبادة الواسط محمد ابن عبادة والعبادة عبادة عبادة بفتح ال إيه استحرينوا افتحينوا افتح ايه محمد ابن عبادة دواحد محمد بن عبادة الواسط قال حدثنا أبو أسامة من طريق أبي بكر بن أبو بكر النيسابوري الله بن محمد بن زياد النيسابوري شيخ ادار قطني عن حاجب بن سليمان يبقى التاني هو حاجب ابن إيه ابن سليمان يعني عن مين عن أبي أسامة حاجب ابن سليمان التالت ابو عبيدة بن ابي السفر ابو عبيدة بن ابي الايه ابو عبيدة بن ابي السفر الرابع يعقوب بن ابراغيم الدوراقي يبقى دول الحديث الاول من طريق اربعة يعقوب بن ابراغيم الدوراقي ابو عبيدة بن ابي السفر محمد بن عبادة محمد ابن عبادة واخيرا حاج ابن ايه سليمان الحديث الثاني ذكروا من طريق اسحاق ابن رهوي عن مين يعني اسحاق طبعا في طبقة ابو بكر بن ابي شيبة يعني في طبقة او اقل شوية لكن في طبقته يروي عن ابي اسامة هو احمد بيروي عن ابو اسامة او لا احمد بيروي عن حماد ابن ايه عن حماد بن اسامة ها هارون الحماد هارون بن عبد الله ها موسى بن هارون عن ابي يبقى هارون ده ايه هارون بن عبد الله الايه الحماد اسحاق بن رهواي هارون بن عبد الله الحمان احمد بن جعفر الوكيعي احمد بن عمر احمد بن جعفر بن عمر الوكيعي شيخ الامام مين مسلم احمد بن جعفر بن ايه ابن عمر الايه ده شيخ مين ده شيخ الإمام مسلم من طريق الحربي أبو إسحاق الإيه؟ يعني إبراغيم بن اسحاق أبو اسحاق الإيه؟ الحربي يبقى أحمد بن جعفر عدوا أنتم بقى أنا ما عدتش أنا بقول عايزين نحطي أكثر من ثلاثين الخبر ده مستفيد عن أبي أسامة محمد بن إيه؟ هذا أحمد بن جعفر بن عمر الوكيعي شيخ مسلم عن أبو أسامة أبو بكر بن أبي شيبه ما هو فين احنا قلنا فين ده ابو بكر في في مصنف في مصنف لذلك بقول اللي استوعب هذا الطرق من هو مين هو في في في رقمين بس لكن سقهم طبعا بالاحاله حدثنا ابو بكر النيسابوري حاء وحدثنا هكذا دعلك حاء وحدثنا الحسين بن اسماعيل المحاملي حاء وحدثنا هكذا مش كده ولا ايه يعني كلها دي بالاحالات اه يعني كلها بطريق واحدة بال ايه أحمد بن شعيب يعني النساء عن هالناد بن الساري والحسين بن حوريس مش إحنا هون أبو داود أيضا روامين عن الحسين بن حوريس ومحمد بن العلاء الهمداني والحسن بن علي الإيه الحلوان أحمد بن شعيب اللي هو مين النسائي أحمد بن علي بن شعيب الإيه النسائي من طريق هالناد بن الساري وطبعا من طريق أيضا هالناد بن الساري رواد المزي لا الكيميزي رواه الحديث الثاني من طريقة النادي للثاني من داود السقزاني أبو من طرق منهم محمد بن العلاء عثمان بن ابي شيبه الحسين بن حورايس ها والحسن بن علي الحلوان لكن عند ضرقتني من طريقين اثنين بس عثمان بن ابي شيبة، ومحمد بن العلاء الايه ايه جميعا قالوا ده في الطريق التانية جميعا قال حدثنا يا ابو اسامة بتعد ولا ايه انا ما بعدش لا لا انت هتوصل لتلاتين ان شاء الله ازيت يعني هذا الحديث مما يجمع يعني يقال من طريق ابي اسامة روا مين اه جمعا ايه جمع جميعا عن ابي اسامة قال حدثنا الوليد بن كثير وفيه قوله عن عبد الله ابن عبد الله ابنه ابن عمر سؤيلة فلا ذكر الخبر هذا هو الطريق الأول. ده الطريق الاول اللي هو إيه؟ الوليد بن كثير عن من؟ عن محمد ابن جعفر ابن الزبير كنحو رواية ابن إسحاق إلا أنه خالف ابن اسحاق في قوله إيه؟ عبد الله ابن عبد الله وابن إسحاق ال إيه؟ عبيد الله ابن عبد الله. الطريق الثانية للوليد. عن محمد بن عباد بن جعفر يعني الطريق الاولى عن محمد بن جعفر ابن وايه الحيث الطريق محمد بن عباد بن ايه ابن جعفر مين محمد بن عباد بن جعفر طبعا محمد بن جعفر بن الزبير اوسق من ان احنا نتكلم عنه لان طبعا روايته محفوظة فين في البخار في البخاري ومسلم. واما محمد بن عباد بن جعفر اللي هو محمد بن عباد بن جعفر ابن رفاعة ابن اميه ابن عائز الله ابن عبد الله ابن عمر المخزومي القرشي فطبعا روايته مشهورة جدا جدا في البخاري ايضا من طريق يروي عن ابي هريرة وعبد الله ابن عمر وعبد الله ابن عباس وعائشة وجابر ابن عبد الله وعبد الله ابن سائب ابن أبي سائب وعبد الله ابن عبد الله ابن عمر اللي هي منها ايه احوه اللي منها حديث البخاري البخاري في التفسير الجزء الثالث 141 قال حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح قال حدثنا حجاج بن محمد قال حدثنا ابن جريج طبعا روايه ابن جريج حجاج بن محمد الايه الاعور حجاج بن محمد الايه احفظ الناس لحديث ابن ايه ابن جريجي إيه؟ إن لم يكن ابو عاصم احفظ الناس لحديث ابن جريج إن لم يكن مين أبو عاصم النبير. فهو حجاج ابن محمد الايه الاعول ودي بيختارها البخاري البخاري بيختار الروايتين دول بيختار روايه ابو عاصم عن ابن جرايد وروايه مين ايضا ها حجاج وقد يختار روايه هشام بن ابن يوسف هشام بن من طريق الحجاج بن محمد الاعور عن ابن جريج قال اخبرني محمد بن عباد بن جعفر محمد ابن عباد ابن جعفر انه سمع ابن عباس يبقى عن مين يبقى محمد ابن عباد بن جعفر بيروي عن اعلى من عبد الله بن عبد الله بن عمر بيروي عن الصحابة عائشة وعبد الله بن عباس وعبد الله وابي هريرة وابن عمر مش بيروي عن عبد الله ابن عبد الله ابن عمر داربيره وكمان عميل عن ابي عبد الله ابن عبد الله ابن عمر روايته عن ابن عباس قوله تبارك وتعالى الا انهم يسنون صدورهم ليستغشوا من قال يقرا ابن عباس يقرا الا انهم, ألا إنهم تسنون صدورهم تسنون صدورهم قال سالته عن قال اناس كانوا قَرَأَهَا تَسْنُونَ قَرَأَهَا تَسْنُونَ صُدُورَهُ مسلم في روايته من روايته محمد بن عباد عن ابي هريرة يعني رواية مسلم محمد بن عباد عن مين عن ابي هريرة يعني من طريق زياد بن إسماعيل سفيان يعني ابن عيينة سفيان يعني الثوري عن زياد بن إسماعيل عن محمد بن عباد بن جعفر المخزومي عن أبي غريرة جاء مشريكه قريش يخاصمون رسول الله في القدر فنزلت يوم يسحبون في النار على وجوههم زوقه مس سقر إن كل شيء يبقى دي رواية محمد بن عباد عمين ده عن أبي غريرة من طريق زياد بن إسماعيل برواية سفيان الثول ايضا من روايه محمد بن عباد ابن جعفر سألت جابرا سألت جابرا انهى النبي عن صوم يوم الجمعة قال نعم ده من طريق ابو عاصم عن ابن جريك عن عبد الحميد بن جبير عن محمد بن عباد بن جعفر. المقصود يعني محمد بن عباد بن جعفر أحد الاستقاط الكبار اللي بيروى عن الصحابة وكل روايته عن من عن التابع لكن يروي عن جماعة من الصحابة منهم كما قلنا ايه أبو هريرة وعائشة وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباد كما يروي عن جماعة من التابعين منهم عبد الله بن عبد الله ابن عمر. فأما هذه الرواية محمد بن عباد بن جعفر الدار قطني الجزء الاول اللي هو بين ايدينا اهوت من طريق احمد بن زكريا بن سفيان الواسطي قال اخبرنا ابو اسام يبقى احمد ابن زكريا ابن سفيان الواسطي قال اخبرنا ابو اسامه قال حدثنا الوليد بن كثير عن محمد يبقى مين بقى ابن عبات ابن جعفر عن عبد الله ابن عبد الله ابن عمر عن ابي بنحن ومن هذه الطريق البياقي الجزء الاول المتين واحد البيهقي الجزء الاول المتين وستين والحاكم الجزء الاول مية تلاتة وتلاتين زادت دار قطني قال وكذا رواه عبد الله بن الزبير الحميدي عن أبي أسامة عن الوليد عن محمد بن عباد بن جعف وتابعه الشافعي عن الثقة تابعه الشافعي عن الثقة عن عنده عن الثقة عنده عن الوليد بن كثير وتابعه محمد بن حسان الأزرق يعيش ابن الجهم محمد ابن عثمان ابن كرامة ابو مسعود احمد ابن الفرات محمد ابن الفضيل البلخي فروو جميعا عن ابي اسام عن الوليد بن كثير عن محمد ابن عباد ابن جار واضح وذكر الطرق طبعا ذكر طريق الحميدي من طريق بشر بن موسى العنزي بشر بن موسى العنزي ها. بشر بن موسى العنزي عن الايه ها عن الحميدي بشر بن موسى العنزي عن مين عن محمد بن حسان الازرق يعيش بن القع ابو مسعود احمد بن الفرات جميعا عن ابي اسامه عن الوليد بن كثير عن بقى محمد بن عباد ابن جعفر يعني ابن رفاعه ها واضح ايه جميعا بنحو او بمثل روايه محمد بن جعفر ابن الزبير محمد بن جعفر ابن الزبير واما روايه الشافعي فطبعا في المسند وقد ذكرها الدارقطني ايضا من طريق الربيع بن سليمان المرادي عن الشافعي قال اخبرنا السقة الشافعى اتتَّع مُسْنَدُه اتتَّع مُسْنَدُه بحديث إيه القلتين لأن رأس مال رأس مال الشافعية رأس مال الشافعية في كتاب الطهارة حديث إيه ذر رأس مال الشافعية رأس مال الشافع مش كل واحد هو رأس مال رأس مال الشافعية آه في كتاب الطهارة هو حديث إيه لذلك الشافعى لازم يزاي مسنَد ولا لأ زين بالمص بس قال أخبرنا الإيه أخبرنا سقى عن الوليد ابن كثير قد يكون حماد بن أسماء بلا واسطة وقد يكون يحيى ابن ابن حسان عن حماد ابن ايه ابن أسماء قد يكون يحيى ابن حسان عن حماد ابن بس أنا بستبعد لماذا لأنه لو كان يبقى في تدليس ليه لأن لو قال أخبرنا سقى عن الوليد ابن كثير يبقى أصقته يعني لأن يحيى بن حسان يروي الخبر عن مين عن حماد بن أوسامة لو كان الثقة عند الشافعي هو يحيى بن حسان يبقى الشافعي أصقت إيه أصقت واحد من الطريق اللي هو مين لأن قد علمت أن الداريمي يروي هذا الخبر عن حماد بن أوسامة من طريق مين من طريق مين يحيى ابن حسان الحساني الذي أرى أن الثقة عند الشافعي هو مين أبو سامس أنا أراكت لأن الشافعي له رواية عن مين عن حماد بن أسامة ولم يكسر لكن له رواي فالثقة عنده هو مين نفسه لأن الخبر كما قلنا مصطفيد فلو كان الثقة عند الشافعي يحيى بن حسان يبقى الطريقة تبقى ايه ها. فيها سقط اللي هو شيخ مين يحيى بن حسان فأنا لا أرجح أن يكون يحيى بن حسان إنما هو مين حماد بن أسامة ايه نفسه لكن حكذا أخرج اه قتني قال حدثنا النائب ابو بكر الايه النائبوري قال حدثنا ابراهيم المزني ابو ابراهيم المزني اسماعيل ابن ابراهيم الايه اسماعيل ابن يحيى الايه المزني ابو هو الطرافي المزني اسماعيل ابن ايه ابن يحيى المزني والرضيع ابن سليمان المرادي قال المزني والمرادي قال الشجعي قال ان دعنا الثقه عن الوليد يبقى مين هو الثقة انا لان كما قلنا وعللناه انه لو كان الثقه دون حمد بن اسامه كيحيا يبقى الشافعي اصدق وهذا لا يفعل الشافعي ابدا الشافعي لا يدلس لا يدلل تدليس الايه التسويه ابدا يبقى هو حماد بن اسامه لكن هكذا وقع عند الدارقطني وهكذا هو في المسند من طريق الربيع بن سليمان المرادي او ابو العباس الاصم عن الربيع بن سليمان المرادي عن الشافعي قال أنباءنا الثقة عن الوليد وبيه افتتح المسند وبيه افتتح المسند وذكر طريق محمد بن عثمان بن كراه إذن فهؤلاء هؤلاء الزباير ها الزباير الزباير أهو الشافعي لما يكونش احنا قلنا الشافعي رواه محمد ايه يبقى الزبين الشافعي ها الشافعي محمد بن حسان الازرق يعيش بن الجعد محمد بن عثمان ابن كرامة ابن الفرات ابو اسحاق احمد ابن الايه جميعا يروونه عن ابي اسحاق عن ابي اسامه بس بيقول ايه محمد وكلهم ثقات وراس هؤلاء كما قلنا الشافعي والحميدي لو قلنا ان الشافعي رواه محمد يبقى دول كلهم ثقات روو فقالوا هؤلاء الثقات الأثبات ها أبو أسامة عن الوليد عن, عن محمد بن يبقى كما روى الطريق الأولى جماعة من الأثبات الرفعاء الكبار الكبار قوي جماعة من الأثبات الرفعاء الكبار أو محمد بن العلاء الهمداني ها أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن راهوي اللي قلنا يصلوا لتلاتين ولا أكتر كلهم روو بس سألوا عن محمد بن جعف جماعة من السقاة روا عن حماد بن أسماء نفسه عن الوليد بن كثير لكنهم قالوا إيه ترى محفوظ من الطريقين ترى محفوظ من الطريقين ترى محفوظ ال لأن المصدر الخبر كما قلنا على حماد أو الوليد بن كثير والوليد بن كثير من طريق حماد بن أسماء يروي بالطريقين وروا عن الطريقين جماعة من الإيه يبقى انحصرت العلة إما في الوليد أو في مين او في حماد بن اسامه يبقى بنطلب شيء يؤكد ان الطريق محفوظ من الايه من الوجهين محمد بن جعفر بن الزبير ومحمد بن عباد آه محمد بن عباد ابن جعفر قال الشيخ ابو الحسن هنا بقى التوفيق بقى قال الشيخ محمد ابو الحسن الدارقطني اتفق عثمان بن ابي شيبه وعبد الله بن الزبير الحميدي محمد بن حسان الازدي ويعيش ابن الجوعي ابن الجاه. ومحمد بن عثمان بن كرام والحسين بن علي بن الأسود وأحمد بن عبد الحميد الحارث وأحمد بن زكريا بن ابي سفيان الواسط وعلي بن شعيب ومحم... وعلي بن محمد ابن ابي الخصيب وأبو مسعود اللي هو أحمد بن الفرات ومحمد بن الفضيل البلق فرواوه عن حماد بن اسامه عن الوليد عن محمد بن عباد ابن جعف وتابعهم الشافعي عن الثقة عنده الدرا مش عايز تصرر وتابعهم الشافعي عن الثقة عنده عن الوليد عن محمد بن عباد ها وقال يعقوب الدورقي ومن ذكرناه في اول الكتاب مين بقى يعقوب الدورقي كما قلنا ومعالهم دياني وابو بكر بن ابي شيبة واسحاق بن راهواي الثلاثين اللي احنا ذكرناه فقالوا عن حماد بن اسامة عن الوليد عن محمد بن جعفر رب. إيه دبي قال فلما اختلف على أبي أسامة في إسناده أعايزين بقى نتصرف هنا بقى هو ذا ما فلما اختلف على أبي أسامة في إسناده أحببنا أن نعلم من أتى بالصوت أحببنا أن نعلم من أتى بالصور. فنظرنا فوجدنا خد بلك بقى فوجدنا لو جدنا واحد وروى عن الوليد بن كثير عن محمد بن جحصر ومحمد بن عبد معا يبقى خبر ايه ايوة كي هو ده اللي عمله ده راقود فوجدنا ان شعيب بن ايوب الصرايفيني شعيب بن ايوب الايه الصرايفيني قد رواه عن حماد بن اسامة عن الوليد بن كثير على الوجهين جميعا فثبت من الوجهين. وشعيب ثقة شعيب بن ايوب الصرايفيني ايه ثقة قال قال وجدناه قد رواه على الوجهين جميعا عن محمد بن جعفر ومحمد بن إيه؟ ومحمد بن عباد فصح القولان جميعا عن ابي اسامه ده كلام ايه امام اهل الايه الفن امام العلل ده كلام امام العلل ابو ايه ما تسمعش بعد كده بقى ابن حجر وكلامه وتشغيبه على هذه القضية لا ده كلام امام الائمه ابو الحسن الايه الدرقطلي قال وصح أن الوليد رواه عن محمد بن جعف ومحمد بن عباد جميعا عن عبد الله بن عبد الله بن, بن عمر عن أبيه فكان أبو أسامة يحدث به مرة عن الوليد بن كسير عن محمد بن جعفر ويحدد به أخرى عن عقب أيوة أبو أسامة هو الاختلاف منه أبو أسامة كان مرة يحدث به عن الوليد عن مين ودول أكتر أصحاب ابن أسامة اللي هم الثلاثين أو أكتر ال30 او ايه او اكتر ده انا بتخيل انهم 30 لكن انا قدامي عند الدرقوتني اكتر ما 15 او قريب من خم... فوق ال15 لكن هما اكتر تمام دول اللي بيروع عن محمد بن جابر وكان الاقل بيروع عن مين عن محمد بن عباد ولكن مع الاقل الثقات الكبار قوي حميدي محمد بن عثمان بن كرامة ها. احمد بن مسعود بن الفرات دول كبار تمام فوجدنا ان شعيب بايه بيروي على الوجه ها ورواية ابن شعيب رواية أخرجها الدارا قال حدثنا أبو بكر أحمد بن محمد بن سعدان الصيدلاني بواصل قال حد أخبرنا شعيب بن أيوب يبقى شعيب بن أيوب السريفيني قال أخبرنا أبو أسامة عن الوليد بن كثير عن محمد بن جعفر بن الزبير في الطريقة الأولى عن عبد الله بن عبد الله بن, بن عمر ثم سنة من طريق ابن سعدان قال واخبرنا ابن سعدان يعني مرة تانية قال اخبرنا شعيب ابن ايوب اخبرنا ابو اسامة عن الوليد بن كثير عن محمد بن عباد فثبت ان شعيب هو اللي حفظ الوجهين يعني شعيب رواي على الوجهين رواي مرة عن حماد بن اسامة عن الوليد عن محمد بن جعفر وشعيب نفسه ومن الطريق نفسها رواي عن مين ها عن حماد بن اسامه عن الوليد عن محمد ابن عباد عن محمد تمام ها ابن عباد فثبت ان الخبر محفوظ عن الوليد بن كثير من كلا الايه محمد بن جعفر